فَلْيَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً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 فَلَهُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَثْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ لَهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذَلِكَ فهم شركاؤهم في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذالت الفوز العظيم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولًا وَيَتَعَدَّ حُدُودًا وَيُدْخِلُهُ نَارًا فَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ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 تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتبنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلثوا النساء كرها. ولا تَعْبُدُونَنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُ مِنَ الْأَنْعَامِ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَا بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفَسَ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَبْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُ النَّقٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْ قُم مِثَاقًا غَنِيظًا وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا قُلِمَ التعَلَيْكُم أَُّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَفَوَاتُكُمْ وَأََّ تُكُمْ وَفَالَاتُكُم وَبَناتُ الْأَخ وَبَنَااتُ الْأُفْ وَبَنَاةُ الْ الأُخْتِ, الأخت وَأََُّ تُكُم الَّاتِي أَربَعْنَكُمْ مِنَ الرَّضَعَ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 الصنيين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فآتواهن أجوارهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع من كُ طَولاًا أَكِ حَل المُ الصَّنَاتِ الْمُؤمِنَاتِ فَمَِّا مَلَكَت أَيمَانُكُم مِ فَتَياتِكُم الْمُؤمِنَات واللهَّهُ لَمُ بإمَانكُمْ بَعْضُكُم مِم بَع فَنكِحُهَُّ بِإذْنِ أَهْلِهَِّ وَآتُهُ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 1. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 2. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 3. وكان الله بهم عليما 4. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإنسان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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءَ وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُنْ نساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوهما فتكنما مصيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 قابل ان نطمس وجوههم فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّابُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ ن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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا وَلِينًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ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 فَّوه إلى الله فَرّوه إلى الله وَرسول كُنتُم تُؤمنِنونَ بالِلهه وَيَوْومآاف ذَلِلك خَير وَأَحسَنُ تَأويلى ألَ تَرَ إلَ الذين يجعمونَ أنهُم آمَنوا بم أنزلَ إلَكَ وَمازلَ منِن قَِكَ يريدون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 فكَفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةُ بِماَا ققدمَتْ أَذِهِمْ ثَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بالِللَّ ثَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بالِلهَّهِ بالله إن أَرَضنَا إلَّا إحْسَانَوتَوْفِي قَاء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 وَلَ أنهُم إظَّلَمُ أَنفُسَهُم جَاءكَ فَسْتَغفرَرُ اللهَّه وَاستتَغْفَرَ لَهُم الرَّسُول ل وَجَدوا اللهَّه تَوَّابَ ال الرَّحيمَا فَل وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنونَ حتىَ يُحَِّم كَفِي مَا شَجرَبَينَهُم ثمُ لا يَجد فيِي أَفسِهِم حَجَاء قَُّ لا يَجد فيِي أَفُسِهِم حََجَم مَِّ قََعتَ وَيسَلِّمُ تَسلْمَا وَلَو أنا كَتَبنَا عَلَيْهِم أَنِ قُتُلُ أَن فسَكُمْ أَخرُج مِن دارِكُمََّا ثَعَلُوه إِلَّا قَلل مِنْهُم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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ فَالْكُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ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 قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَفَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ الله اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ لا إن اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خوانا أفيما يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبْنُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن الله اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ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 وَأَنزَلَ اللهَّهُ عَلَْكَ الكِتابابَ وَالْحكمْمَةَ وََّمَكَ ملَم تَكُنْ تَعلَم وَكَانَ فَضل الله ي عَلَيكَ عظمَا ل خَيْرَ فِي كَفيرٍ مِن نجواعون إللاا مَنْ أَم رَ بِصدَدَقَةٍ أَوْ نَعرُوفٍ أَوْ إِاصْلَاحِ بَيْنَ النَّاس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 وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنننهم ولا نرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونوح والَّ بِينَ مِن بَعِْ وَأَوْحَينَ إ إمراهِيمَ وَإسمماعين وَإِسحاقَ وَاقُوبَ وَأَسْبَطِ وَعيس وَأَوبَ وَيُونُ سَوهَونَ وَسُلَم وَآتَنذاهُ دَزَبور وَرُسُلَ قَدِقَ صَصْنهُمَا لَيكَ مِنْ قَبِ وَرُرسول لََّ قُصُصهُم م وَكََّنَ اللهَّهُ مس تَكلمَا رُسُلَّ بَشِّرينَ وَمُن ذِرينَ لِأَلَّ يَكُونَ لِنا سِعَى اللهَِّ حُججَّة بَعْدَ الُّسُل وَوكانَ اللهَّهُ عزيِيزًا حَكيمَا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 يَا اهلن كتابا بلا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إِلَّا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وكلمه القاها الى مَرْيَمَ والروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ام تو خير لكم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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما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 الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكمالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك